ونعوذ بالله من شرور ينفسنا وصيئات اعمالنا من يحضر الله فلا مهلا ومن يحضر فلا هذي لك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وكل مبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلا يمجدين الباب الذي نحن بصدد تدارسه هو باب وقوة الصلاة هو أول أبواب الموفق كما سبق وفيه قال الراوي عن يحيى وابنه حدثني يحيى بن يحيى الليفي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاه يوما فدخل عليه عروة بن الزبير أخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بكوفة فدخل عليه ابو مسعود من الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فصلّى الله صلى, الله y ثم فصلّى, رسول الله صلى الله ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصار يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تغرب. هذا هو الحديث الأول في الموضع فقد سبق بحديث إنما الأعمال بالنيات التي تفرد بروايته محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة لكنه لم يذكره في أول موطئه وإنما ذكره في ثنايا وقد قدم قبل هذا الحديث للمعنى الذي علمتموه والحديث موضوع الموضوع هذا الحديث الذي استمعتم إليه سبق الكلام عليه في الحصة الماضية ونذكر بقية ما ينبغي أن يذكره فمما ما لم منه في الحصة الماضيه قول عروه اليس قد علمت ان جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول من هذا ليس قول عروه بل قول ابي مسعود الانصاري أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا فيه كما ترون العطف بالهاء والفاء كما تعلمون تقتضي التعقيب فيعطي بظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى بعد انتهاء جبريل بعد انتهاء جبريل عليه السلام من الصلاة وليس ذلك بمقصود، ليس ذلك بمراد ولا مقصود دلت عليه روايات أخرى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمه جبريل قد أمه جبريل ولم يصل بعده والمعنى إذا ظهر فإن اللفظ ليس إلا وسيلة إليه وانما يحمل للتعقيب هنا على أنه كان يقتدي به في أجزاء الصلاة ولا يسبقه لفعله ولا يسبقه بأن يفعل قبل فعله وذلك هو المطلوب في الاقتداء فإنه لا ينبغي للمأموم لا أن يساوق إمامه ولا أن فضلا عن أن يسبقه وقد علمتم ما جاء من الوعيد في من يسبق أو يسجد أو يرفع رأسه قبل أن يرفع إمامه لكن السبق احيانا يكون مؤثرا خلالا في الصلاة واحيانا لا يؤثر خللا فيها ومما يؤثر خللا فيها أن يكبر قبله أو أن يسلم قبله قلت وقد جاء ما يدل على أن الناس صلوا مؤتمين بجبريل وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وأنهم نوديا فيهم بالصلاة جامعة وهذا قبل أن يشرع الأذان لأن هذا إنما تم في مكة المكرمة وذلك وصلوا عند البيت وهذا مما يدل على أن الكفار وإن كانوا مضيقين على المسلمين إلا أنهم كانوا يصلون قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت وما فعله به بعضهم من بحيث رمى على ظهره ثلاثه جزور معروفه فاذا المسلمون صلوا جماعة عند البيت كما ورد في بعض الأحاديث وصلى بهم وصلى جبريل إيمانا بهم والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اعلم ما تحدث يا عروة هذا ليس اتهاما له وإنما هو من باب الاستثبات والاستيقان والمراجعة لعل عروتة يعني أخطاء أو نحو ذلك مما هو محتمل فأراد أن يستثبت وأن يتأكد لكونه لم يسمع بهذا لم يسمع بأن جبريل عليه السلام هو الذي تولى بيان الأوقات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه في الصلاة لهذا قال اعلم ما تحدث يا عروة أو إن جبريل أحدث هذا وأن جبريل أمه وهو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة هذه هو كما يقولون عاطفة على مقدر. وهو كما يقولون عاطفه على مقدر ولها نظائر وهي موجوده في القران موجودة في حرف الذي هو الهمزة يليه الواو هذا يقولون عند جمهور النحاة على مقدر وكذلك إذا وليه الفاء يعلم إذا ما في القبور الجاهل أو نحو ذلك سيقدرو يعني لما يقدرو قبل الوحي معطوفا عليه لهذا قال اعلم ما تحدث يا عروة أو إن جبريل ومنهم من فتح المنزل أو أن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة وقوله كذلك كان بشير بن مسعود الانصاري يحدث عن ابيه قد علمتم بان عروه ذكر له الخبر في صورة المرسل فلما راى من عمر بن عبد العزيز شيئا من التردد ومن طلب الاستيقان والتثبتين ذكر له أنه إنما أخذ هذا الحديث عن, عن بشير عن أبيه فوصل الخبر وبهذا يمكن أن يرد على بعض للعلم رحمهم الله الذين ذهبوا إلى أن عمر بن عبد العزيز ومحدثه وهو عروة قد اتفق على لاعتماد لاعتماد على المرسل وهذا قد سبق في الحصة الماضية بأن الباجي علي رحمة الله قد ذكره واحتج به للمذهب لكن يبدو الله اعلم أن عروة عندما ذكر الخبر موصولا إنما ذكره للحاجة إليه في هذا المقام وهو بيان اتصاله سبحان الله الباجي ذاته عليه رحمة الله ذكر هذا فيما بعد رغم أن احتج به لي الاعتماد على المصلح لكنه ذكره فيما بعد فلما ذكر له أن الخبر موصول لم يكن من عمره عليه الرضوان إلا أن أذعن كذلك كان بشير ابن أبي بشير ابن مسعود من الأنصار يحدث عن أبيه فهذا فيه هذا الذي رأيتم وهو أن عروة لما بين الواسطة بينه وبين أبي مسعود الانصاري سكت عمر بن عبد العزيز وأذعانه ثم بعد ذلك إن مالك رحمه الله جمع إلى هذا الحديث حديثا آخر وجعله من جملته وذلك قوله قال عروة ولقد حدث عائشه قال عروه ولقد حدثني هذا موصول بالسند المذكور فهو كلام ابن شهاب شيخ مالك في الحديث المتقدم ولذلك فإن صاحبي الصحيح أفردا هذا الحديث عن الذي تقدمه ومالك جمعه به في الصورة إذن هو كلام ابن شهاب وهو موصول عند الشيخين حيث روياه على انفراد وقد أفرده أيضا محمد بن الحسن الشيباني في موطئه أفرده عن مالك فقال أخبرني مالك أخبرني ابن شهاب الزهري عن عروة فوصلت المحدث أحيانا لا ينشط المحدثون المحدث أحيانا لا ينشط فيختصر ويكتفي وهذا كثير ما تجدونه فلا ينبغي الإنسان أن يغتر إذا وجد خبرا في كتاب محدث صورته صورة المعلق أنه جائما كذلك ينبغي له يقول بأن الصورة كذلك أما في حقيقة الأمر فقد يكون هذا ليس على ظاهره بل يكون مسندا اذا قلنا وصله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى وفي إيراد عروة هذا الحديث احتجاج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام المستمر أن عائشة أخبرت عن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم العصر في الصورة التي ذكرتها قبل أن تظهر الشمس فإذا في احتجاج عروة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام المستمر في وقت صلاة العصر التي حصل فيها الخلاف التي حصل فيها التأخير ولأن الحديث المتقدم يعني ليس حجة بينة في المسألة إنما الذي دعا عمر بن عبد العزيز إلى هو كون جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن له الأوقات ووجهه أن تعليم جبريل حوقات الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا في بداية الأمر وليس يمتنع أن يكون قد دخل الاوقات بعض التغيير كما علمتم في الحصة الماضية من أن وقت المغربي إنما صلى الله جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام في وقت واحد فلم يختلف الوقت في اليوم الثاني عن الوقت في اليوم الأول لهذا فإن احتجاج عروة بذعر النبي صلى الله عليه وسلم الدائم أقوى من احتجاجه ببيان جبريل للأوقات في أول العهدين، واضح هذه هي النقطة في إراده هذا الحديث عقيب بيان إمامه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أمرا، الأمر الأول تأخر والدوام، والأمر الثاني كون حديث عائشة هذا. في خصوص صلاه العصر في خصوص صلاة العصر لان حديث عائشه فيه قولها كان قولها كان كان يصلي وكان في أصل استعمالها تفيد الدوام وتفيد الاستمرار وإذا دلت قرائن قد غير ذلك إذا دلت قراء وعلى خلاف ذلك لباس لكن الأصل فيها هو هذا كما مثلا ورد في كونها رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحله لإحرامه حين يحرم ولحله حين يحل وذلك لم يحصل إلا ثم إن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل أن تظهر قبل أن تظهر يعني الشمس اختلف في معنى حاصل المعنى ما هو حاصل المعنى الذي يؤخذ من نظر فيما قاله أهل العلم رحمهم الله أن المراء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس ما تزال في عرصة حجرتها في أرضها في عرصتها في أرضها ووجه ذلك كما حققه بعض العلماء أن الجدران عندهم كانت غير طويلة بمعنى أن طول الجدران كان يقارب مثلا طول الحجرة، قد تكون الحزرة زائدة شيئا ما عليه فإذا كان للجدار الظل والجدار له ظل، فإن هذا الظل يشمل مساحة الحزرة إلا قليلة فمع ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر و ضوء الشمس ما يزال في عرصة الحزرة بمعنى بمعنى أنها بعد بداية القامة الثانية بقليل كما علمنا في الحصة الماضية لأن طول الجدار مع ظل الزوال لا زالت الشمس في الحجرة والحجرة كما تعلمون يمكن أن تطلق على المسقوفة وغير المسقوفة لأن فيها معنى الحجر والمنع هذا هو فحوى ما يؤخذ من معنى لأن, لأن راوي الحديث أراد أن يحتج به على عمر بن عبد العزيز من حيث ماذا؟ من حيث المسارعة إلى صلاة العصر والوقية وإن كان بعض الناس قد احتج به على التأخير فأنتم تعلمون بأن الأحناف يرون بأن أداء الصلاة في أول وقتها هو من قبيل المنجوب الذي قام القيام الواجب وليس بواضح قولهم هذا إذن قولوها قبل أن تظهر معناه قبل أن ترتفع كيف ترتفع؟ مثلا ترتفع قبل أن تظهر في الجدار قبل أن ترتفع من في الحزرة هذا معنى من المعاني وهذا عليه قال الله تعالى فما اصطاعوا أن, أن يعلو عليهم خلاص. وقيل معنى الظهور الصعود وهما كي كي كالصعود العلوم كما قال الله تعالى ومعارج عليها يظهرون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ومعارج عليها يظهرون هذا هو المعنى جاء في الصحيحين ما يعني يجلي هذا المعنى ويقربه والذي قلته هو الذي من أن يؤخذ منه والله أعلم لأن المقصود تعجيل صلاة العصر في أول وقتها وهذا هو الذي فهمته عائشة رضي الله عنها وهو الذي فهمه عروى وذكره محتجا به يمكن أن يؤخذ من هذا أيضا بأن حزورات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كان ضيق يعني ويدل على ذلك أنه كان إذا صلى جمال عائشة جمال صلى الله من المؤمنين عائشة فقبضت رجلها وإذا قام مدت رجلها وهذا مستفيض معروف يعني نقله الذين شاهدوا فجورات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا ينبغي مثلا أن يحتج بهذا على أن المسكن الواسع يعني مذموم. لا لورود ما يدل على ذلك أيضا في الحديث. نعم. لكن هكذا كان كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي عليه رحمة الله. كانت الحجرة هذا النووي عليه رحمة الله تعالى نظر في أقوال الناس الذين اختلفوا في تفسير معنى الظهور ثم أعطى ما يأخذ المراد من احتجاج عائشة بهذا واحتجاج عروه قال النووي عليه الرحمة كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير لشيء يسير فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعده في أواخر العرصة فيها إذا كان الشمس في أواخر العرصة قبل أن يعني قبل أن ترتفع إلى الجدار قبل أن تظهر قبل أن ترتفع إلى الجدار هذا قول النووي عليه رحمة الله إذا أردنا أن نأخذ شيئا من الحديث باختصار اهتمام المسلمين بمعرفه اوقات الصلاه وهذا لا بد منه لا بد من يعرف الإنسان الصلاة. اصل بيان الاوقات كان بتعليم جبريل عليه السلام وتجدد التعليم بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. كان من جبريل وتجدد التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام قولاً وفعلاً. وفيه أيضا في نوع أن منه دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما خالف السنة بالرفق وقد علمتم بأن عرواء لم يجبه عمر بن عبد العزيز بالإنكار بل قال له دخل المغيره على فلان فلم يمكن عليه مباشرة وإنما ذكر له وهذا جيد هذا مطلوب وذكر يعني ما, ما ينبغي تطبيقه عليه في عصرنا كونك تنكر على كبير ما تجيش يعني تجبهه له أنت مخالف للسنة كذا قلوا هك هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما عنده ما يقول ولا لا يرد على النبي ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب دينه فلا تأتيه تقول له هكذا قالوها هكذا كان هكذا كان يفعل هذا افضل فيه رفق وفي انا قلنا فيه دخول العلماء على الامراء وانكارهم عليه ما يخالف السنه بالرفق وكذلك فيه تقريب العلماء تقريب الامراء للعلماء وتمكينهم من متابعه امورهم و عمر بن عبد العزيز يعني كان على رأس الأمراء في هذا الأمر فكان يصحبه جماعة من العلماء ذكروا منهم رجاء ابن حيوة وابن شهاب وعروة الذي الخبر فيه وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال ابن عبد البر وأخلق بالأمير إذا صاحب العلماء أن يكون عدلا فاضلا ولكنهم كانوا يقولون إن خير الأمراء من صاحب العلماء وشر العلماء من صاحب الأمراء إلا من قال الحق وأمر بالمعروف واعاد الضعيف ومن ذلك أن العلماء لا ينبغي أن يتقربوا إلى الأمراء بأي شيء هكذا يداهنونهم ويتمالؤون معهم. ويركنوا إليهم وهم ظالمون لا ينبغي أن يكون اتصالهم بهم على وجه الاستصلاح والنصح والرفق والإعانة على الخير هذا هو المستهدف من هذا وفي هذا العصر كثير من الدعاة فرطوا في من بالأمراء ومناصحتهم لأن الناس كانوا يتمكنون من المناصحة في العصور الماضية ليس هناك فاصل بين الحاكم وبين المحكومين في هذا العصر حدثت أمور حجب الحكام يعسر الاتصال بهم فلم يستفد كثير من الدعاة في هذا العصر مما جد من الوسائل لم يستفد فأصبحت هناك جفوة بين هذا وهذا وأصبح الذين يتصلون بالحكام وبالأمراء الذين يتصلون بهم في معظم دول المسلمين هم الذين لا يقولون لهم شيئا ولا ينصحونهم وإنما يستفيدون من عطاياهم ومنحهم ولذلك ينبغي أن يعاب النظر في هذه المسألة وأخوكم هذا يرى بأن المناصحة إذا لم يتمكن منها سرا فيمكن أن تكون علنا في هذا الذي عرف في هذا العصر بالرسائل المفتوحة شرط أن تكتب برفق وأن يكتبها أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الخبرة بالخطاب هذا بأس بذلك لأنها أصبحت من أعراف الناس وهذا عرف ليس مذموما في ذاته إلا أن يكون فيه تشنيع أو قسوة الخطاب ونحن نستفيد من هذا بل بعض الناس لعلهم ينظرون إلى هذا على أنه مخالف الشرعية وهذا والله أعلم ليس كذلك ما توفرت فيه الشروط أشيخ جاءنا من آثار هذا الاتصال أن رجاءنا رحمه الله هو الذي أشار على سليمان بتولية عمر نادا لا ينبغي أن تفرق الوسائل التي يحصل يتحصل المرء بها على غراض شرعي حيث تعملت بالحق وعلى وجهها ولا بأس مثلا في بلادنا هذه الرسائل المفتوحة شارع الناس فيها منذ نحو العشرين سنة أو نحو 21 سنة ما زال الدعاة لم يستغلوها ولو استغلوها لكان فيها خيرا نقول لكم هذا رغم أنني ربما بطبعي أميل إلى خلاف ما أقول لكن الطبعة ليس هو الحكم في أمور الشرع على الذي ينبغي أن يعتمد لا تحرر عندما تكون مسائل عامة فيها خير فيها أمر بمعروف نهي عن منكر مثل الأمة لا بأس أن يكون هذا وإلا سنكرس هذا الفصل وهذا البعد ويزداد على الأيام ويصبح أهل الدعوة إلى الله مجرد متفرجين يسيرون في واد والحياة تسير واد آخر لا لهم بالفكام وهذا لا ينبغي لأن تقليل الباطل من مقاصد الشرعي وتخفيف المخالفة من مقاصد الشرعي والاتصال في الكثير من الأحيان يكون وسيلة إلى هذا الأمر الآخر الذي يؤخذ أيضا من هذا خفاء بعض العلم عن العالم وكون ذلك لا يحط من منزلته يعني انت تلقى الأوزاعي رحمه الله فقه ومالك فقه كان مالكا ربما ليس كالأوزاعي في الأخبار والسيار وقد يكون الأوزاعي أقل من مالك في الفقه هذا لا يضر فالعالم إذا خفي عليه شيء من العلم هذا لا ينقصه سيما إذا لم يكن من اختصاصه فيلجأ إلى غيره لا بأس بذلك وقد خفي على عمر كما علمتم مثلا كون أوقات الص... كون خفي عليه كون أوقات الصلاة إنما تأخذها النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل وقد كان عمر بن عبد العزيز بعد ذلك يعني كما نقل عنه الأوزاعي رحمه الله كان يصلي الظهرة في الساعة الثامنة كان يقرأ هذا الآخر واحد وين الساعة الثامنة يعني بعد طلوع الشمس ما مساعة كان يصلي الظهر في الساعة الثانية كيف الساعة ثامنة يعني احنا عرفنا بأن الفارقة بين طلوع الشمس وغروبها هذا النهار هذا إنها نقسمه مثلاً إحنا عدنا مثلاً يعني نقسمه إلى أجزاء الساعة ثانية زوال مثلاً الزوال مثلاً مش الزوال نصف النهار الساعة السابعة ساعة، ساعة السادسة. بعدهم بداية الساعة واضح؟ يصلي الظهر في الساعه ثامنة. والعصره في الساعة العاشرة. العصر؟ تعجب. الساعة العاشرة. باقي للباقي للمغرب يعني؟ واضح. ساعتين. و... باقي ساعتين. والله. هذه الساعة في الساعة العاشرة. هذا واحد. ها خلاص بلوم عمر بن كان يصلي على الصبح. قال حتى يد... حين يدخل حين يدخل في الساعة العاشرة حين يدخل حدثني بذلك عاصم بن رجاء بن حيوة وعاصم بن رجاء بن حيوة ليس كون؟ لحظة الأوزاعي هذا عاصم بن رجاء بن حيوة يعني رجاء بن حيوة اللي كان ملازم لعمر حدث يعني ابنه حدث الأوزاعية بذلك يعني معناه كان هذا من ملازميه وكان يعرف الوقت الذي يصلي فيه يعني كان معنا والم عليه رحمة الله اسمه بطيبة أنا أركره أترحم علينا مسلم وأنا كنت هنا في الوظيفة فكان من أحرص الولاة على الصلاة أكون معه بالدار كي أذن أنا بحكم معرفتي وأين معرفتي بطول الوقت وحنا مشغولين عم عنده الأعمال يقول لي أن صلوا ذلك أنا أقول له أنه أخر شوية معنى هو أحرصه على الصلاة ماذا؟ يعني معرفتي ما أنا أخلتني أن يكون معرفة مزيدة ربع ساعة وهو لا لا لا يقول لي لا صلوا يقول لي الله صلوا وهذا الوالي المعين في معسكره هذا قيل لي إذن هو يحافظ على الصلاة هذا فضل الله ندعو الله له لماذا؟ لماذا لماذا سبحان الله هذا خير أعمالنا صلاة، صادف عليه ذا لغيره سبحان الله يعني هذا م مسررو به ونرتاح له. فقلت لكم كان إذا أذن قال يا الله أنصله لا لا الشيخ أنصله تأوطيعه يعني. وفيه أيضا المبادرة في الصلاة في أولي نقصينها. وفي حاجة كما قلت لكم قيسارو بنيانهم وحيطانهم. لان الاستدلال بالحديث حديث ام المؤمنين عائشه لا يتم الا بي بهذا المعنى لانه لو كان مثلا الجدار طويل والعرشه كبيره الشمس هذه لا تكاد تخرج من المنزل الا بقوبينا. ولهذا يعني نقل أو ذكر أحد السلف قال كنت غلاماً محتلماً فكنت إذا دخلت حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ألمسه بيدي إش عرفت عطوه هذا غلام يعني ناهز الاحتلام أو احتلم إش عرفت عطوه طول تاعه خلاص إلا هو متر ونص ومش... وزيد له متر وزيد له متر تاعه <تصفيق> إذلا في الحار. نصف مترات كيس كفرت نصف مترات. نصف مترات. معنى ذلك الغرفة كان فيها نصف في مترات ونص والله عز وجل. فكان كنت أمشوا بيدي. فأنت تنجم كأخ صورة من هذا الحديث عائشة ومن قول حسن عن عن هذا القياس الذي ذكره في بعد الشوك مع أن مع أن الذين هم في البلدان الحارة يحتاجون إلى ليه بكري الناس مكان عندهم تكييف يعني بعد السقف علاش لان حتى يحمي للسقف كميه أكبر من الهواء ولأن الهواء الحار يكون الفوق الهواء الحار وين يروح يروح الفوق لماذا لخفته انت لما دير مدفاه في الدار لما دير مدفاه في الدار في أيام الشتاء وكي توقف مثلا تصلي والله الحرارة تجيك الفوق والله ما مزرتهم هاش. لما كنا نروح تقعد علاش يعني والهواء الحار يصعد فلما لما تكون في بيت فيها مدفاه ديري دك إذا تجيك دافي. لكن لما تقول زاد. المهم أن السقف يعني تازا بيوت من الله ما هو عالي كثير والمساحة ما كانت كثيرة يعني. كان الناس يعني البنيان هذا لا يتطاولون فيه ولذلك ورد في الحديث صحيح كله من علامات الساعة وأن ترى العراث رعاء الشاء يتطاولون وإذا تطاول الحفاة العراث رعاء في البنيان فكيف بغيره وورد أيضا حديث بدود داود رحمه الله أما إن كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما لا إلا ما لا بل ورد ذم ذلك في القرآن أتبنون بكل ريع ناية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطش جباري فقد كان العرب يسمون الدور كبيره بالمصانع كما قال لبيد بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الديار بعدنا والمصانع فعطف المصانع على الديار كين أمر آخر العالم او تولي العالم الجواب بنفسه سبحان الله انت لا تكاد تعثر على حديث والله اعلم قد يكون في الغالب على الاقل في الغالب ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ولا ريب ان في الحاضرين من اصحابه من هو عالم بالجواب ولكنه لا يوكل الجواب إلى غيره بل يتولاه بنفسه. أولا لأن هذا السائل يأخذ العلم عنه صلى الله عليه وسلم ليبلغه وثانيا يعني لأمور أخر فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوكل غيره من أصحابه الذين ضارب أنهم يعلمون لم يكن ليوكل إليهم الجواب بل يتولاه بنفسه ما ما في ذلك عليه صلى الله عليه وسلم المشقة من المشقة ومن التعب ومن عنايته بأمور المسلمين ولأن السائل عندما يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أكثر فياحاً وأكثر طمئناناً ولأنه أخذه منه طيب ننتقل إلى الحديث الموالي الذي قال بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أتلم عن عطاء بن يسار انه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فتكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أكثر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت هذا الحديث الثالث المرسل وهو مرسل عطاء بن يسار ومذهب العيم ثلاثة مالك مالك وعبي حنيفة وأحمد العمل بالمرسل هذا مرسل عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام تقي طاظل واعظ مذكر كثير الحديث فهذا مرسله هذا توفي في نهايات القرن الأول سنة أربعين وتسعين وقيل غير ذلك تسعين وتسعين وقيل غير ذلك كل الموطآت تفقت على إرسال هذا الحديث عن عطاء قد ورد موصولا فكان من جملة الحديث الصحيح لغيره لأنه بالنظر إلى إرساله عند المحدثين فهو ضعيف جمهور المحدثين وبالنظر إلى وروده موصولا فيكون من قبيل صحيح, صحيح, لغيره. صحيح لغيره كما هو في علم المصطلح فقد جاء من حديث أنس بن مالك عند النساء لكنه ليس في سننه الصغرى بل في الكبرى وعند أحمد وغيره مع في خصوص صلاة الصبح في خصوص سؤال هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الصبح وبيانها وبيان وقتها له بالعمل عطاء فيه كما قلنا إذن هو كما قلنا صحيح لغيره سأله عن وقت صلاة الصبح سؤاله عن وقت صلاة الصبح يحتمل أنه سأله عن نهايتها وقد يكون هذا مرجحا باعتبار أن هذا الرجل قد صاحبه وكان في سفر معه صلى الله عليه وسلم وإذا كان في سفر معه كما ورد في بعض الروايات فإنه كان يصلي معه ويأخذ الوقت من فعله، وهم يعلمون بأن أفعاله حجة فلعله أراد أن يعرف اخر وقت الصلاة فيحتمل هذا ويحتمل غيره بل كونه أراد أن يعرف آخر وقتها أو مدى وقتها هذا هو الظاهر سكوته صلى الله عليه وآله وسلم عنه ترك تعجيل القول ليبينه بالفعل وقد ورد أنه أمره بأن يصلي معهم يومين وهو قد سأله عن خصوص صلاه صبح فقوله في بالموطأ هنا فسكت عنه لا يدل على السكوت المطلق بل المراد السكوت عن خصوص الجواب عن خصوص ما سال عنه للسكوت المطلق لأنه جاء بأنه أمره أن يصلي معهم هذين اليومين وإذا كان قد سأله عن صلاة الصبح وقد صلى الصبح بعد أن صلى الصبح فمعنى ذلك أنه لا يأتي وقت ليس هناك صلاة لم يبينها له النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه لأنه إذا صلى معهم الصبح القادم فسيتعلم الجواب، فسيعلم الجواب من الفعلي. على كل حال ليس في في سكوت الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل فيه يمكن أن يقال بأن فيه تأخير البيان عن وقت الفعلي. وهناك فرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الفعل. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح. ولا يقع وتأخير البيان عن وقت الذعلي ممكن جيد وهذا منه نحن قد يقال على أن دلالة الفعل فيما هو من باب الأفعال أقوى من دلالة القول. هذا نعم يعني كونه عليه الصلاة والسلام بيّن له ذلك بالفعل هذا يمكن أن يؤخذ منه هذا يمكن أن يؤخذ منه هذا ولأنه لما قال صلّم معنا هذين الوقتين وسمع الناس الناس كلهم ساء يتشوفون إلى ذلك ويحرصون هناك من يفعل مع الشخص فعلا ولا يتنبه لكن لما تقولون انتبه للفعل خذوا عني مناسككم فأنا كل واحد يقول لي لتأخذوا عني مناسككم كل واحد يقول لي من انتبه لكن هناك من يصلي مع واحد ربما عشر سنين كي يكمل الصلاة يقولوا باش قرأ إيمانكم والله من يحاصي لكن لما تقولوا مثلا لما تنبهه قال يعني أنت يعني هذا الفعل ينبغي أن تنتبه له وأن تأخذ منه الحكمة وإن كان في الحقيقة المسلمون يعلمون هذا لكن حتى ولو كان الإنسان يعلم احيانا لا, لا ينتبه لكن إذا نبه وقال صل معنا هذين الوقتين وسامع الناس بذلك سينتبهون ويحرصون على ذلك فهذا هو الفرق بين كونه يقول له مثلا وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى قبل شروق الشمس أو إلى الإسفار الأعلى. هذا لا يؤثر تأثير البيان العام إذا لم يسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن جوابه سكوتا مطلقا بل بقيدي أمره بأن يصلي معه وقد حصل ذلك لغيره كما يعني هو موجود في كتب الحديد المهم أنه فيه يمكن أن للعالم أن يؤخر الجواب عن المسألة إذا لم يخف فواتها يمكن لا بأس يعني قال خلي احتل شوية خليها تنضش ما هذا ما عالي السألة قال خليها مازل لا بأس إذا لم يخشى فوات الوقت قوله في الحديث حين طالع الفجر هذا يعطيه بظاهره حين انه صلى ما الوقت كيف كيف يقحين هذه كيف تعرب حين ظرف زمان ظرف لماذا ظرف لأي شيء صلى ظرف للفعل صلى وهذا لا يمكن لأنه من الذي سيعرف وقت الطلوع بالضبط في أوليه أننا تأتأ ولهذا كناط الله سبحانه وتعالى الإمساك عن الصيام والصلاة بالتبين. الآية تبين لا الخيط من الخيط لسوني من الفلك. ولذلك أخوكم هذا يقول لعل الفلكيين بحساباتهم عندما يقروا بأن الجرة أطلع نحن لا نكذبهم ولكن لعلهم لهم وسائل يضبطون بها هذا الطلوع في أول أمره فلا يعرفون بالعين المجردة بل يعرفوا بالآلة وبالحساب فنحن لا نكذبهم في كون الفجرق الطلع ولكننا نقول لأننا لا نرى ونحن إنما نيطت العبادات عندنا ليس بالحسابات ليس بالحساب ولا بالأجهزة المقربة والمكبرة وهذا قول خير ما تقول لهم لا راكم الغالطين يا الفلكين وأستا بكذبوا بما يحيطوا بعلمه ده عندك شاب العلم عندك لا يقول لهم لا آآ آآ هم كذبي انت ربما اذا قلت غلطوا، قول غلطوا في كوني هذه ليست وسيلة لذلك في الوقت مش غلطوا في علمهم أنا علمهم يعرفوا احنا ما نقولولهم الهلال منا ما اطلعش نقولولهم اطلع نسلم لكم اطلع لكن احنا مشتناش همناكين؟ نعم فرق بين نقول لهم اطلع وانا ما شتوش بالعين المجردة فلا تعتبر ربي الشرعية وبنقولهم لا هو لم يطلع كذبتوا ما لك هذا سيخنا من من من هذه الرؤيا معنا هذه رؤيا ولا رؤيا لا هذه رؤيا لم ينقلها لم ينقلها تنقلها العباد صوموا لرؤيته مثلا ان نحن امه نقيم الصلاه لدلوك الشمسي الدلوك انا هو يحد لي بمليمتر نقول يا أخي لا ماذا الشيخ نويدقيد الله عز وجل الرجل لما تاتاه من قوه البصري ان ما <تصفيق> يصلي وياذن يصلو الناس به لاننا امرنا بتصديقه هو مؤتمن <تصفيق> هذا ما كان <تصفيق> أما الحساب فلا بل زف عليكم ما توسعوش بالزف وإلا غدين في صحراء لا عالم فيها يرجعوا إذن قوله حين طالع الفجر هذا يعطي بظاهره أنه صلى أول طلوعه وهذا ليس مرادا لذلك تتوقعه عند بعض الـ بعض الشراح العلماء الكبار يعني كأنهم أرادوا أن يقولوا بأن للصحابة كانوا يمسكون أول طلوع الفجر وعندما كان يؤذن عبد الله مم. وادخلوا في المسألة أمرا ليس مما كلبنا به قالوا لعل هذا كان توفيقا لهم من الله سبحانه وتعالى بحيث مع أنه شوف الحديث كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أصبحت واش معناه في اللغة دخلت في الصباح دخلت سبحان الله، يعني أصبحت فأصبحت دخلت في الصباح فهذا بعيد فلذلك حين طلع الفجر معناه يعني مبالغة في التبكير بالصلاة هذا والفجر كما تعلمون هو البياض الذي يظهره في المشرق لكن وين يظهر ما تظنونش البياض هذا اللي يظهر إذا عندك أنت الأفق كما هات البياض يظهر كل هنا لا البياض يظهر أول ما يظهر في الموضع التي تكون الشمس فيه تحت الأفق الشمس تكون تحت الأفق ذلك الموضع الذي تكون به الشمس تحت الأفق هو الذي يظهر فيه البياض ثم ثم ينتشر أفقيا ويزيد. يطلع ليكتسح الظلام ها ها وآية اللي هم الليلو ما تسلخ يعني فلما تكون سلخشا إن شاء الله تسلخوا بيدكم في العيد لما تسلخشا هذا بيض وإذا عندك نزال المعزل بحثها كحلة وترك مدام تسلخه هو البياضي يكبر حتى خلاص في عم القبة نتعد السماء هذا ما سلخه مين هنار سبحان الله فكذلك البياض ولذلك العرب كانوا يسموه بالمفرق لما واحد يمشط شعره لما واحد يمشط شعره هذاك المفرق انت على الرأس يبان يبان بيض يكون غاصر رأسهم ليه لا اعرفش ما يعني بارك الله بيك انتظر إذا كان حاجة عاجلة نجو إذا حاجة مؤجلة خليها يعني إذا كان حاجة عاجلة نجو وإذا حاجة عاجلة ما عليهاش؟ دقيقة قول بركه ربنا سلام قلنا عندك الله يستعملنا صح هذا الانفجار ضوء انما يكون في الموضع الذي تكون فيه الشمس تحت الافق ثم يسري البياض فيعم الافق طولا ثم وهو في نفس الوقت ينتشر ينتشر الى اعلى يسبقه هذا هو الفجر الصادق ويسبقه الفجر الكاذب الذي هو كذا نبي السرحان وهذا لا يكون منتشفرا بل يعمده إلى وسط السماء ولذلك جعل الحديث سيانو هذا وهو عن الفجر الكاذب لا تحل به الصلاة ولا يحرم به الطعام بخلاف فجر الصادق إذا إنه